فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون آ وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء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 يا بَني إِسْرَائِيلَ اذكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 مَن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 أمْ كُُم شُهدَأَإِذْ حَضَرَ يَعقُوب المَوْتُءِ القَا لِبَنِيهِمَا تَعبُدُونَ مِنْ بعد قالوا نَعْبُدُ إهكَ وَإِلَهَا أأَب إِكَ إبَهم وَإسماهِلَ وَإِسحاقَ إلَ همم واحد إها واحدًا وَونَحنُ لَهُ مُصمون تلكَ أَُّ قد خَات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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أَحْسَنُ من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاق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 إلا لِعلممَ مََاتَّ بِع الرَّسول مَِّ يَنقلَلبِب على عاقباءِ وَإِن كََت لك كبيرَةً إَّ على الذيين هذاَدَ الله وَماَا كانَان اللههُ لضيع إمكُمْ إ اللهه بَّاسِلَ رَأوفُ الرَّحيم.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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا وَلَا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بِمَا لا يسمع إلا دعاءا